على هذه الرغبة وعلى اتاحه هذه الفرصة في هذا الاجتماع الذي نسر الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا إليه سراطا مستقيما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه تبارك وتعالى سميع مجيب ثم أما بعد أيها الاخوه الكرام أعظم الوصايا وأجلها وأرفعها شأنا وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين من خلقه فكان عليه الصلاة والسلام في خطبه و. في بعوثه إذا بعث بعثا اوصى من هو قائم على ذلك البعث بتقوى الله عز وجل هي وصيته للدعاة وصيته صلى الله عليه وسلم لعموم الناس ويوصية السلف رحمهم الله تعالى فيما بينهم فالوصية بالتقوى وصية عظيمة ولها شأن عظيم ومكانة علية والمسلم يحتاج إلى أن يذكر بتقوى الله عز وجل وأن يوصى بتحقيق التقوى وفي القرآن الكريم يا أيها النبي اتق الله ونبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول لأصحابه اتق الله أو اتق الله أو عليكم بتقوى الله ولما قال رجل للخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتق الله قال لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها وفي القرآن الكريم آيات عديدات في بيان ثمار التقوى وثواب المتقين وآثار التقوى وعاقبة المتقين قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فتقوى الله جل وعلا لها شأن عظيم ولها أثر مبارك وكلما جاهد العبد نفسه على تحقيق التقوى وجد التيسير في أموره وجد الرزق الطيب وجد المخرج المناسب والملائم فيما يعرض له من مشكلة نال بذلك تكفير السيئات وغفران الذنوب ورفعه الدرجات فالتقوى لها شأن عظيم ولها أثر مبارك فينبغي على عبد الله المؤمن أن يجاهد نفسه في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى والتقوى ليست كلمة تقال أو دعوة يدعيها المرء لأن من السهل على كل إنسان أن يقول أنا من المتقين أو أنا من أهل التقوى وليست العبرة بهذا وإنما العبرة بتحقيق التقوى وقيامها حقيقة في العبد وتقوى الله جل وعلا أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من سخط الله تبارك وتعالى وعقابه وقاية تقيه وذلك بفعل المأمور وترك المحظور ثم ايها الاخوه بعد هذا التقديم في أهمية التقوى وأهمية العناية بها ومكانتها العظيمة أقف مع تعريف مبارك لاحد ائمه التابعين للتقوى وبيان حقيقتها لاتذاكر مع اخواني حول هذا التعريف الجامع الذي وقفت على ثناء عاطر عليه من جمع من اهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذة ابن القيم والذهبي وابن كثير وابن رجب وجماعة من أهل العلم أثنوا على هذا التعريف لتقوى الله عز وجل وهو قول أحد التابعين وهو طلق بن حبيب رحمه الله لما أتاه نفر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 وخفيفه عذاب الله هذا التعريف العظيم المبارك من طلق رحمه الله للتقوى وبيان حقيقتها تعريف جامع ووافي ببيان التقوى وايضاح حقيقتها وكما اسلفت اثنى عليه ثناء عاطرا جمع من أهل العلم وصفوه بأنه من أحسن ما قيل في حد التقوى وبيان حقيقتها وقد بين رحمه الله تعالى أن تقوى الله عز وجل تتناول فعل المأمور وترك المحظور فالتقوى فيها عمل وفيها ترك عمل بالطاعة وترك للمعصية فيها الأمران العمل بطاعة الله عز وجل وفيها الترك لمعصية الله جل وعلا ولهذا قال عمل بطاعة الله ثم بعد ذلك قال وترك لمعصية الله فلا بد في التقوى وتحقيقها من عمل وترك عمل بالطاعة وترك للمعصية ليكون العبد بهذا العمل وبهذا الترك من أهل تقوى الله سبحانه وتعالى فالتقوى قائمة على العمل بالطاعات وعلى الترك للمعاصي والآثام فإذا أخلى العبد في جانب العمل بالطاعة التي أمر بها نقص من تقواه بحسب ذلك وإذا وقع العبد في المنهي فيما نهاه الله عنه نقص من تقواه بحسب ذلك وفي كل من العمل بالطاعة والترك للمعصية نص رحمه الله تعالى على أن يكون ذلك على نور من الله قال عمل لطاعه الله على نور من الله ثم قال وترك لمعصية الله على نور من الله وهذا فيه التنبيه إلى أن المسلم مطلوب منه في باب التقوى في فعله للمأمور وتركه للمحظور أن يكون في كل منهما على نور من الله والنور هو العلم لأن العلم نور لصاحبه وضياء والعلم الذي هو نور لصاحبه محتاج إليه في جانب الطاعات ومحتاج إليه أيضا في جانب المعاصي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 لا بد منه في الجانبين جانب فعل الأوامر وجانب ترك النواهي فيتفقه المسلم في الطاعات التي أمره الله سبحانه وتعالى بها ويزداد عناية واهتماما ورعاية للفقه في دينه بدءا بالفقه الأكبر الذي هو توحيد الله، ثم التفقه في الصلاة وبقية الأركان، والتفق في أحكام الدين الأخرى، يتفقه بنية العمل وتحقيق التقوى، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وفي الجانب الآخر جانب المنهيات لا بد من هذا النوع. لا بد من التفقه في المنهيات لا بد من العلم بالشرك وخطره لا بد من العلم بالكبائر وخطرها وعقوباتها وأضرارها على أهلها الدنيوية والأخروية هذا باب من الفقه لا يغفله المسلم والعلماء رحمهم الله قديما وحديثا أفردوا مصنفات خاصة في الكبائر ولأهل العلم كتب عديدة في الكبائر خاصة إما تجمع أنواع الكبائر أو خصصت في بعض الكبائر خصصت في بعض الكبائر والتحذير منها وهذا جانب من الفقه والعلم مطلوب من المسلم وفي هذا الباب أنصح كثيرا بقراءة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى فقد أجاد فيه رحمه الله وافاد فإذا مر المسلم على الكبائر وعرفها وعرف خطورتها وعرف عقوباتها عند الله سبحانه وتعالى وعرف المضار المترتبه عليها في الدنيا والآخرة أثمرت هذه المعرفة بإذن الله سبحانه وتعالى اجتنابا ل هذه الكبائر واحترازا منها وبعدا عنها. أما من لم يكن عنده لم يكن من لم يكن عنده هذا العلم بها وبخطرها وبعقوباتها ربما وقع فيها أو في كثير منها. ولهذا قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ يعني كيف يتقي الانسان الكبائر وهو لا يدري عنها أو لا يدري ما هي أو لا يدري ما هي خطوراتها وأضرارها وعواقبها على أهلها ولهذا فإن المسلم كما أنه مطلوب أن يتفقه في الصلاة في الصيام في الحج في البر في الصلة إلى غير ذلك ليفعل هذه الأمور مطلوب منه كذلك أن يعرف هذه الكبائر وهذه المحرمات لاجل أن يتقيها فكما أن العبد مأمور أو مطلوب منه أن يتعلم الخير ليفعله. فكذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ليتقيه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه فان من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه ولهذا قال رحمه الله على نور من الله يعني يفعل المعصي يفعل الطاعه على نور ويترك المعصيه على نور اي انه عنده علم بالجانبين علم بالمأمورات فيفعلها عن علم وعنده أيضا علم بالمنهيات فيتركها عن علم يتركها عن علم عن علم بها بحرمتها بمضارها باخطارها وهذا المعنى لتحقيق التقوى يتأكد في مثل هذا الزمان الذي تكثر فيه الفتن ودعاة السوء ومن يزينون للناس المحرمات ويخففون من شأنها ويهونون من أمرها فيخاطرون بأنفسهم وبأتباعهم بهذا التفريط الشديد في باب تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى ونبه ايضا رحمه الله تعالى في هذا التعريف للتقوى إلى أهمية الرجاء والخوف أهمية الرجاء والخوف وأنهما ركنان لا بد منهما فالعبد يرجو بطاعته ثواب الله سبحانه وتعالى وايضا يتجنب المعاصي والآثام خوفا من الله جل وعلا والمسلم يعيش بين الرجاء والخوف يرجو رحمته ويخاف عذابه فيقبل على الطاعات ويجاهد نفسه على فعل العبادات ويستكثر في هذه الحياة الدنيا من الخيرات طامعاً راجيا في ثواب الله سبحانه وتعالى وايضا يجاهد نفسه على البعد عن المحرمات واجتناب الآثام ويجاهده على البعد عن كل ما يسخط الله سبحانه وتعالى ويغضبه جل وعلا خوفا من الله ومن عذابه لأن هذه الحياة الدنيا معبر وممر ويوم القيامة يوم الجزاء والحساب فما كان من خير قدمه العبد لقي ثوابه وأجره وما كان من شر فعله العبد لقي عقوبته ووزره فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا والعاقل يعد لهذا اليوم عدته بمجاهده نفسه على تحقيقي تقوى الله سبحانه وتعالى تحقيقي تقوى الله جل وعلا والله يقول إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب ويقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقال الله سبحانه وتعالى عن الجنة قال اعدت للمتقين أي هيئت وهي موجودة مخلوقة موجودة الآن بنعيمها بملاذها أعدها الله وهيئها للمتقين لأهل تقوى الله عز وجل فمن الخير للعبد أن يجاهد نفسه على تحقيق تقوى الله عز وجل حقا وصدقا ويسأل ربه الكريم أن يعينه على تحقيق التقوى وأن يجعله من المتقين وأن يعيده من كل أمر يصرفه عن التقوى وعن تحقيقها وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماءه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن, يحق وأن يوفقنا لتحقيق تقوى وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين شكر الله بفضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركات التي استنارت في آيات الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهنا سؤال ونغفر على الشيخ يقول يا شيخ فرأتوا أن كل موحد هو ولي لله لكن الولاية درجات فهل لي أن أقسم على الله إذا قوي رجائي بالله وصلح حالي أم أن هذا يعد تعديا على الله وتزكيه للنفس الولاية أو أهل الولاية متفاوتون فيها تحقيقا لها لكن أولياء الله من حيث الجملة على درجتين الدرجة الأولى بفعل الواجبات وترك المحرمات والدرجة الثانية بأن يزيد على ذلك بالمنافسة في الرغائب والسنن والمستحبات ويبين ذلك الحديث المشهور. عند أهل العلم بحديث الولي والشوكاني أو الصنعاني أفرد فيه كتابا مستقلا وحديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى فيه من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء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 فدل هذا الحديث أن الأولياء أو استفادوا من هذا الحديث أن الأولياء على درجتين. أن الحديث بدأ بقوله عز وجل من عادا وليا ثم ذكر من يتقربون إليه بالفرائض قال ما تقرب إلي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فالذي يحافظ على الفرائض ويتجنب المحرمات هذا من أولياء الله هناك درجة في الولاية أعلى من هذه الدرجة وإليها الإشارة في الحديث بقوله ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل فهذه درجة في الولاية أعلى التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض ثم ذكر ثمرة ذلك ثمرة المجاهدة للنفس بفعل الفرائض والعناية بالنوافل والرغائب والمستحبات في بقية الحديث وتمامه والعبد مهما اجتهد وجاهد نفسه على فعل الطاعات وتجنب المعاصي يجب عليه أن لا يزكي نفسه قال الله سبحانه وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا يزكي نفسه مهما اجتهد ومهما رأى نفسه كمل من العبادات والطاعات والنوافل لا يزكي نفسه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون قد سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل المراد بالآية من يزني ويسرق ويقتل ويخاف ان يعذب قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل ولهذا الإنسان لا يزكي نفسه مهما اجتهد في الطاعات والعبادات وإنما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه نعم رسال الله هذا سائل عن الأسباب التي تجعل الإنسان متقيا لله الأسباب التي بإذن الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان متقيا لله عديدة أهمها الدعاء الصادق ان تدعو الله سبحانه وتعالى وجميع الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها تصب في هذا الباب كلها تصب في هذا الباب ان سألت الله عز وجل الجنة أو سألته أن يعيدك من النار أو سالته الهدى والسداد أو سألته أن يعيدك من ان تضل أو تضل أو غير ذلك من الأدعية المأثورة وفيها التنصيص على التقوى كما في الحديث اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى فجميع الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام تصب في هذا الباب ولهذا على العبد أن يكثر من الدعاء و السؤال والإلحاء على الله سبحانه وتعالى لأن الأمر كله بيد الله ولا يمكن أن يكون العبد من المتقين إلا إذا وفقه الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء الأمر الثاني مجاهدة النفس مجاهدة النفس كما قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فيجاهد نفسه على تحقيق تقوى الله عز وجل ويلزمها بالطاعات فعلا ويبعدها عن المعاصي ومواردها ووسائلها وأسبابها فالمجاهدة من أعظم الأمور المطلوبة في هذا الباب الطاعة تحتاج من العبد مجاهدة ليفعلها والمعصية تحتاج من العبد إلى مجاهدة لنفسه ليترك المعصية الأمر الثالث العلم النافع من أعظم ما يحصن العبد ويعينه وفي الحديث من يرد الله به خيرا يفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والمراد بالحديث من يتفقه في الدين بنية العمل بنية العمل بطاعة الله سبحانه وتعالى أما من يتفقه في الدين ليستكثر وليس عنده نية عمل فعلمه يكون بذلك حجة عليه لا لا الأمر الرابع ملازمة الأخيار مصاحبة من يتوسن فيهم الصلاح والتقوى لأن الصاحب ساحب وله تأثير في صاحبه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي وهذا فيه التنبيه ان الصحبة لا بد فيها من فقه قبل أن يخالق يتفقه في من سيخالق لأن الصاحب له تأثير على صاحبه ولا بد الأمر الخامس أن ينظر في النصوص التي فيها الحث على التقوى وعاقبة المتقين وثمار التقوى وأثارها على أهلها في الدنيا والآخرة. نعم. ظهر قبلنا من يقول ان الدعاء لاللهم أن يسألك على الثبات هذا دعاء غير جيد وذلك لأن الله تعالى يقول ومن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر بمعنى أن يطور نفسه وليس ذلك في الإيمان فينتقد الدعاء لاللهم أن الثبات الدعاء بالثبات وسؤال الله سبحانه وتعالى الثبات من أعظم الأدعية وأجلها شأن وأرفعها مكانة بل هو من أكثر الأدعية التي كان نبينا عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم وإمام المتقين يكثر منها وقد كان أكثر دعائه أو من أكثر أدعيته صلوات الله وسلامه عليه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك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 وقد جاء في الحديث في سنن النساء وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشداد بن أوس يا شداد ابن أوس إذا اكتنز الناس الدرهم والدينار فاكتنز هذا الدعاء وفي أوله قال اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على قشة والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة عظم من شأن هذا الدعاء تعظيما وبين مكانته العليه من بين الادعيه قول القائل في دعائه اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمه الثبات في الأمر والعزيمة على غشت فالثبات هذا من المطالب العظيمة من المطالب العظيمة الرفيعة التي لها مكانة علية في قلوب المؤمنين الصادقين فالمؤمن الصادق من أعظم مطامعه ورغباته أن يثبته الله سبحانه وتعالى وأن يهديه وأن لا يزيغ قلبه وان يثبته على دينه القويم وصراطه المستقيم ومن أكبر النعم وأعظم المنى الثبات على دين الله سبحانه وتعالى فقول القائل أن هذا الدعاء ليس جيد وليس جيدا ناشئ من الجهل بالدين والجهل بهذا الدعاء العظيم المأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا من الفهم الخاطئ الذي استقر في نفسي قائل مثل هذه المقالة ولا يمكن أن يقلل من شأن هذا الدعاء إلا شخص فيه إحدى صفتين إما سوء العلم أو سوء القصد او هما معا أما من صلح علمه استقام قصده فإن أعظم مطالبه وأجل مقاصده سؤال الله تبارك وتعالى الثبات وأسر الله عز وجل أن يثبتنا جميعا على دينه القوين ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب